سألتهم أن خلق السماوات والأرض، لا يقولون خلقنا العزيز العليم، <تصفيق> الذي جعل لكم الأرض مهدًا وجعل لكم فيها سبلا وجعل لكم فيها سبل لعلكم تهتدون.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 وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامَ مَا تَرْكَبُونَ لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثم تذكروا, ربكم ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا, وتقولوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّ وإنا إلى ربنا لمنقلبون وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاد وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلَّيَّةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينَ وَجَعَلُوا الْمَنَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادٍ وما شهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم فَالقَالُوا إِنَّهُ جَدَّنَا بَأَنَّا عَلَى أُمَّةٍ عَلَى أُمَّتِهِ وَإِنَّ عَلَى أَثَارِهِم مُهتَدُونَ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبِلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِن النَّذِيرِ إِلَّا قَالَ مُتَرَفُوهَا اذ قَالَ ابْرَاهِيمُ لِابِيهِ وَقَوْمِهِ إِنِّي بَرَاءٌ إِنِّي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ وَاجْعَلْهَا كلمة لَمَّا تَعَتَّىٰ ذَٰلِكَ عَلَىٰ أُولَٰئِكَ وَآبَائِهِمْ حتى, حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُبِينٌ وَلَئِنْ جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ وَإِن وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القرعتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم وريا ورحمة ربك خير مما يجمعن ولولا ان يكون الناس امة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لجعلنا لمن يكفر في الظله ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم ابوابه وسررا عليها يتكئون وزخرفا وان كل ذلك لنمام متاع الحياه الدنيا والاخره عند رب كريم مَن يَعْشُ عِذْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضُ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ وَيَحْسَبُونَ أن فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون يعصن او تهدي العم او تهدي ومن كان في ضلال نبي فان نذهب النبيك فانا منهم انتقمون او نري انك الذي وعدناهم فان عليهم نقتدر فاستمسك بالذي أوحى إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبرك من رسلنا أجعلنا أجعلنا من دون الرح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 أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلنا كشفنا عنهم العذاب إذا ونادافرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار وهذه الأنهار تجري تحت أ فلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين تَمِنْ ذَنْكَ بِ أَوْجَاء مَعَهُمْ مَلَائِكَةٌ مُقْتَرِنُونَ فَاسْتَخَفَّ قَوْمُهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ فَلَمْ فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ولنا ضرب ابن مريم مثلا إذا قولك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إنه إله عبدنا عنا عليه وجعلناه مثلاً وجعلناه مثلاً لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكتا في الأرض يخلفون وإنه لعيم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 وَكُنْ فَاعْبُدُوا هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيم فَاخْتَلَفَتِ الْأَحْزَابُ من بَيْنَهُمْ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً أن Mm-hmm. اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا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 تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعبلون لكم فيها فاكهة كثيرة مما تأكلون إن المجرمين وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال انكم ماكنون لقد جئناكم إن أثركم للحق كارهون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن هم الظالمين نادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال ان كن ناكذون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون ان أم ابرا انرا فان مبرم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 فدرهم يخوض ويلعب حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون فدرهم يخوض ويلعب حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إلهه وفي الأرض إله وهو الحكيم العلي